بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولالاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما وخاوا ووجدك ضا